داعي العنوان بعيوننا منسيان من قلبي محيط القاه طرتل كان الخبر كان يا حب يا حب خبي صار صار رماد لك النار شو كنا أحباب نسيت ونسيت من حتى طار قلبي بيطلب يا حبيبي تنسح وحبك تنسى وروحك تطلب يا حبيبي تنسى اسمي واسمك تنسى يا احلامي اخلق مامي بدي اخلص من اوهامي يا حياتي ذكرى اللي قال لي تاب بإيدي سكرت الباب خفت لف لف دور ويرجع على أغلى الأحباب يا ليل يا ليل من غير بدي اختار من اللي بيفهم بالحب غير العارف بالأسرار قلبي بيطنف يا حبيبي تنصحني Huppak, en sow, huppak, loop, ja, perry, misa, mijn, en isma, en sow, ja, يا حبيبي تنسى حبي وحبك تنسى وروح تطلب يا حبيبي تنسى اسمي واسمك تنسى يا حلام تخلق نامي بدي اخلص من اوهامي يا حياتي ذكرياتي خلوا قلبي قلبي يقسى قلبي بيتطلب يا حبيبي تنسى حبي وحبك